صبي ونائي يوم الناس صبي ونائي يوم رجتمع السود مائي يوم مائي نحن نموت نبقى جفريات لأني فزمان سهيل هوية نحن نموت نبقى جفريات لأني فزمان عيدا يا يا كل الهل بخطواتها يا زعير رح سننتفض ويداتك حضرة كل الهلا وخطواتك يا زعير رح سننتفض ويداتك يوم أربع عينك هاليوم أربع عينك هاجر ولاياتك يوم أربع عينك هاجر ولاياتك ياتك لو دوس لا ودوس على مني زحف Jumala, jumala, jumala, jumala, jumala, jumala, jumala, jumala, jumala, jumala, jumala, jumala, اي ب علامه السود الابي نادي جدول نداءات جدول المولادي بعلامك السود الابي, بعلامك السود الأبي <تكلم> نادي جدول نداءات جدول المولادي <تكلم> حسين العقيده <thththththththth classical> حسين العقيد Ymmärrät, että minä olen yksi. Ymmärrät, että minä olen yksi. Ymmärrät, että minä olen yksi. Ymmärrät, että minä olen yksi. Ymmärrät, että minä olen حف على جمر النار خلي تشوفك حفنة نوابص خايف من قفوفك حف على جمر النار خلي تشوفك حفنة نوابص خايفه من قفوفك فكوا طف بضريحه حسين صفوا بضريحه حسين في دوال طهف وهك بس جامك يسحق هالباني وميه وبجامك يسحق هالباني سمع الناصبي وانا يوم نمر جثم الناصبي وانا ايد نمر جثم جمع ما عيد يوموت جمع سعودي ما عيد يوموت وابقع فريه في ان نفذ هون الهويه يا حوره ياها بتشفي الشجاعة لي أموت نجاه شد الظماع وانه حوره ياها بتشفي الشجاعة لي مثل نجاه متل تشفي لكربلت عناها متل تشفي لكربلت عناها وب كل بري وانا بتمرج على صنعاء صيفي وانا يا مرتفل جمع التودي ماي مددي دك الجسد ما هو شد حالك وشفاني بالونس وادولي لك مددي دك الجسد ما هو شد حالك وشفاني بالونس وادولي لك مددي دم الصبح ما يفيه لهك يفي له صف الملك يا من عصير الزيتية صف يا من عصير الزيتية من الناصبي ونائي يا وردة فل لا ماي يا وردة فل لا ماي لو تبر يا زاير وقتي ببدي ماك أنا لموالي حسي نهزلي واك شلون النواص طر رجفناك شلون النواص طر رجفناك أك عليها خط وحيدارية أك عليها خط وحيدارية Sammegnaa siviwanai, ymmarja sammegnaa siviwanai, ymmarja sillä sammegsudi maai, ymmarja sillä sammegsudi maai. Joo, joo, تجع الصدر خجهم ومية شوف تدول زنودك دواليزين وتد في دوهم ليش فهيك، تجع الصدر خجهم ومية شوف، في دواليزين وتد في دوهم ليش فهيك، طوفنا عا طوفنا حسيه في دوالي طه فهيك، طوفنا عا حسيه في دوالي يا لذيجيا وياي، حلا راعزك يا سمعنا صبي ونائي يومر جمعنا صبي ونائي يومر جبل جمع جودي مائي يومر جبل جمع جودي مائي يوم وموت قجع فريش جع النفس عيدا يا عيدا يا عيدا دق دق دق دق ع الصدر دق ع الصدر خل تعوي هل نواصل دق ع الصدر خل تعوي هل نواصل تورزي يا رالي أمم واكب تورزي يا رالي أمم واكب كلنا اليوم خلني طالب لفتار كلنا اليوم خلني طالب نعلنها فرقالي أمم هداوية نعلنها فرقالي أمم هداوية يا صاحب السماء Jumarda, jumarda, jumarda, jumarda, jumarda, jumarda, jumarda, jumarda, jumarda, jumarda, jumarda, Mikäli minä näen, niin minä شوف المواكين تغرب مصيبتها خلف عطمة شاهد لا تمشي شوف المواكب تغرب مصيبتها خل الصدور تمايا من عبرتها خل الصدور تمايا من عبرتها خل قوتك اليوم زينبيا خل قوتك اليوم زينبيا خل قوتك اليوم زينبيا يا زاهر يا زاهر يا زاهر روحت سمع الناس في وانا يا مرقد أداء المنشد الحسيني مقداد الساعدي الكلمات للشاعر الحسيني المبدع السيد ضرغام الحسني الهندسة الصوتية والتوزيع باقر الحتشامي ونسألكم الدعاء التصوير والمونتاج محمد العبودي